وَمِنْ كِتَابٍ لَدَيْنَا عَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ فَحَصًّا أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ كُلَّمَا جَاءَ نبي إلا كانوا به يتهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن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 والَّذ نَفزَل مِنَ السَّمِمَا أَْ بِقَدَر فَأَن شَرنَا بِهِ بَلْدَةً مَنْثَ كَذَلِكَ تُخْرجُون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستهوا عَلَيْهِ ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وَتَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي تَخَرَّ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّ مَا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنَ الْعِبَادِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ ان نلكفر من ام استخذ من ما يخلق بنات واثكم بالدن واذا بشر احد بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم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 وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ مَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخَرصُونَ أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا قَدْ رُسِلَ إِلَيْهِمْ مُصَدِّقًا بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدَنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ وَالَّذِينَ يَكْسِبُونَ قُرَّةَ عَيْنٍ مِنَ النَّذِيرِ إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَا إِلَّا قَالُوا لِمَ عَلَيْهِ آبَاؤُكُمْ قَالُوا إِنَّمَا بِمَا أُسْلِتُم بِهِ كَافِرُونَ سَنَتَّقِي مِنْهُمْ فَصَبْرٌ كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةً مُكَذِّبِ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 اَأَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّ مَا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَةِ عِضًا أَهُم يَقْتَسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ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 وَلَهُمْ لَا أَن يَكُونَنَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَسْفِرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَِبُيوتِهِم أَبَوَادَو وَثُورًا عَلَْهَا يَتَّكِئُون وَذُقْرفَ وَإِن كلُلّ ذَيكَ لََّ مَتَعُ الحيةِ الُّنِييَا وَالآخَِة وَإ دَ رَبِّكَ للِمُتَّفين وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُ لَيُضِلُّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْتَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ اتَّسَائِبَ جَاءَ أَنَا قَالَ يَا لَيْكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَيَنْ سَعَفُ الْمَوْمَ يَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ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 أَوْ نُرِيَ لَكَ الَّذِي وَعَدْنَا هَٰؤُلَاءِ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَضِرُونَ فَسَتَنظِقُ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 وَلَقدَدَ أَقْسَل النَّ مُتَ بِآياتاتِنَا إِلَ فِدْعَوونَ وَمَلَائِهِ فَقَالَئِن يَتُولُ وََبّْ العالملَ فَلَم مَا جَ أَهُ بِآيَاتِنَا إِلَهنْ مِنْهَا يَمْحَكُون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 أَمْ أَنَ خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِيلٌ وَلَا يَسَادُ يُبِينٌ فَلَوْ لَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ الْمَلَائِكَةُ مُقْفَرِينَ فَسَخَّفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَاكِتِينَ فَلَمَّا أَسَفُونَا تَضَرَّمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ وَلَمَّا طَلَبَ الْبَشَرُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَضْحَكُونَ وَقَالُوا أَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا بَرَמוּهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ فَطِرُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَدَدٌ أَنعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّلنَّاسِ إِصْرَارِ ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها والسبعون هذا قراط ولا يقدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم وَلِيبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ صَرَفَ بَيْنَ الْأَحْزَابِ مِن بَعْدِ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 ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِحَافِرٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَانٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلثون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكتون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا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 وَهُوَ الحَكمُعَليِيم وَتَبَاب شََّ لَهُ مُقَُّمواتِ وَالأَبِّ وَماَا بَينَهُ مَا وَعدَهُ عْ المُساع وَعدَهُ عمُ السَّاعةِ وَإِلَيْهِ تُْجَ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 وَقِيلَ لَهُ يَا رَبِّ إِنَّهُمْ أُولَاءَ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْطَفِّ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَيَجِدُونَ أَكْثَرَ